117. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا 118. وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنون اهي ورسوله والكتاب على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل 119. إن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم 117. ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 118. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما 119. وَمُلْكُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ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 أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ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 119. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا 110. مذذذبين بين ذلك لا 119. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 110. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا 111. إن 119. ونفقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا 110. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأقلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وَسَوفَ يُؤتِ اللهُ المُؤمِنينَ أَير النظمَا ماَا يَفَلُ اللَّهُ بِعذاَابِكُم إِ شَكَوْْتُم وَآمَتُم وَكَانَ اللَّهُ شكِر النَّالِيمَا